يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليهن بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 يسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن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 قالوا لقومهم إن نابرأء منكم إذ قالوا لقومهم إن نابرأء منكم ومن تعبدون من إلله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك